فقلنا ذهب إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية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 ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ثُمَّ قَبَطْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا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 ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا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 و الذين لا يدعون مع الله الها اخر و لا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق و لا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق و يزنون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 تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ المبين لَعَلَّكَ بَاخِعُ نفسك كَأَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ إِنَّ شَأْ ننزل عليهم مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ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 سحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لميقعة يوم معلوم وقيل للناس هل أن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 قال نعم وَإِنَّكُمْ إِذَا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزه فرعون إنا لنحن الغالبون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 إنه لكبيركم الذي علمكم السحرة فلسوف تعلمون لأقطع أن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إننا إلى ربنا إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون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 جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ كَذَالِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ فَاتَّبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ فلما ترى الجمعان قال أَصْحَابُ موسى إِنَّا لمدركون قال كلا إِنَّ معي ربي سيهدين فأوحينا إِلَى موسى أن يقرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم فأوحينا إلى موسى أن يقرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين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 قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباءكم الأقدمون فإنهم عدو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 وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينِ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينِ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين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 وما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين فاتقوا الله واطيعون صدق الله العظيم سجله السيد حيدر الجوادي في المدينة المنوره يوم الثلاثاء وهو اليوم السابع من شهر رمضان المبارك سنة ألف وثلاثمائة وإحدى وتسعين هجرية وهو اليوم السادس والعشرون من شهر تشرين الأول سنة ألف وتسعمائة وإحدى وسبعين